فَلَم مَا فَصَلَ طَالُوتُ بِالجُنودِ قَالَئَِّض اللَّ أَمُ بَتَلكُم بِنَهَْرُ قَالَئَِّ ال اللَّ عََمُ هَرِم فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ آمِنٌ وَمَن لَمْ يَطْعَمُ فَإِنَّهُ مِنَ فَمَنِ الشَّارِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِ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 اَوَنَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا رجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أَقْدَامَنَا صُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ مَن ثَوَى عَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفۡرُ ٱللَّهِ الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق wa innaka laminal